فصل من لام فعل اسماء تلو أو بدل يا إنك تقوى غالبا جذل بدل بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى